موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 هؤلاء كعلى هدم الرب وهؤلاء هم المفلحون إِنَّ الَّذين كفروا سَوَاءُنَّ عَلَيْهِمْ ذَرَّتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ لَمْ تُذْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 فسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.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 ألا إنهم هم الشفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن معكم وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون Allah يستهزئ بهم ويمدح في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضنانة الهدى فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمٌ بكمون عميون فهم لا يرجعون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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاذ فلا تجعلوا لله أنذاذ وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبده فاتوا بصرة من مثله فاعتو بصورت من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله أنتم إن صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدّة للكافرين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 كلما رزقوا بالنام من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبى متشابها وأتوبى متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون من أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه فسواه نسبع سموات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماغ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 إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 ولا تقربها من الشجرة بدكنا من الظالمين. فأذن لهم الشيطان عنا فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومنكم في النار مستقر وبتاع الى حين فتلقى آدم من ربك كلمات فتاب عليه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 وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشنروا بآيات ثمن قليل ولا تشنروا بآيات ثمن قليل وإياه يفتكونون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأكوزك ت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 ولاقو ربهم وأنهم إليه رجعون يا بني صلوا إلى ذكر نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنَ النَّارِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجْيَنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا أَلَفٍ فِرْعَونَ وَأَن تُمْ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ عِجْلًا مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 نخلو الباب سجدا ونخلو الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا كولا غير الذي قيل لهم فأنصع على الذين ظلموا لجزم من السماء. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من وثنة عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشرعوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لن نَصْبِرُ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُونَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا, بقلها وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَسْقُونَ النَّاسَ وَالَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباع من الله ذلك بأنهم كانوا يفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا فضوا الله عليكم ورحمته من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعرة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال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 قال ندع لنا ربك يبين لنا ما هي قاله إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تأمرون قال ندع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إن له يقول إنها بقرة صفراء فك لونها تصر نظير قال ندعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة شابها علينا وإن شاء الله لموحدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسخي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبُّ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بَيْنَ ليحجكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِينٌ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ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 قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهدا أم تقولون عند الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار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 للناس وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا خليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تقررون يشهدون ثم أنتم أولئك قتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليه بالإثم والعدوان وأئتكم مصار تفجؤهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ب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 بالرسول واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدها بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أُصْلَكَ فَرْتُبْ فَفَرِيقٌ كَلَبَتُبُ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل عنهم الله بكفرهم فقل لا أُمَّنُّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا بَعْهُمْ وَكَانُوا بِهِ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فنعنت الله على الكافرين بئس ما أشتروه به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أنزل أن أن الله من فضله بغيا أنزل أن أن الله من فضله على من يشاء من عباده فبا يقول له وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبيا من قبل إنكم تؤمنون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخذتم العلمين بعده ثم تخذتم العلمين بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم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 خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، ولا تجدنهم محرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير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 وكنه ورسله وجبرييل ومICAL فإن الله عظيم للكافرين ولقد أنزل الله إليك آيات بينات وما يكفر بها.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 وَاتَّبَعُوا مَا دَتَلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْهَارُوتِ بِبَابِ الْهَارُوتِ وَمَارُوتِ وَمَا يُعْلِمَانِ بِنَحْدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِ لا تكبر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه وما هم بضاررين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 اسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَرُدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ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 من عهد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير واقم الصلاة وارتُ الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون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 عليهم ولا خوف على ولا هم يحزنون.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 منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله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 يقول وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمن الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بين الآيات لقوم يقرون إن ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي الذين تئنهم الكتاب يثلونه حقا وته أولئك يؤمنون به وَمَعِيكُمْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَلِيْسْرَائِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي نعم عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا تنفع شفاعتهم ولا هم ينصرون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 وَاتَخَذُوهُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَهِدْنَا إِلَيْهَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الْطَّهِّرَ الْبَيْتِ الْطَّهِّرَ الْبَيْتِ الْيَلِيضَ إِفِينَ وَالْعَاقِبِينَ وَالْرُّكْعَةِ السُّجُودَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا بَلَدًا مِنْهُ وَرِزْقَ أَغْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ ورزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كبر بأمة عقوق للا فأمة عقوق للا ثم أضرو إلى عذاب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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم, ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن من التي إبراهيم إلا من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 كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنودا أو نصاراة اهتذوا قل بل من الذي يبرأ من حنيف وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله قل. إلينا وما أزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أOTE موسى وعيسى وما أOTE النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن نؤمن مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا فَقَدِ اهْتَزّوا وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَارُونَ فرجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا, كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السبحان ما ولاهم عن كبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراطهم مستقيم وكذلك جعلناكم هممتا وسطل تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وماجعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس نره في الرحيم قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك, ما تبعوا قبلتك وما أتبعوا بتابع قبلاتهم وما بعضهم بتابع قبلا بعض ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لم تضلمي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 فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجاك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل العام لا تعملون ومن حيث خرجت فول لوجهك شطرا المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لان لا يكون للناس عليكم حجه الا الذين غنموا تخشوهم فلا تخشوا فانا اخشاكم فانا تخشوا واخشوني وان اتمم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا يتلو عليكم اياتنا ويزكيكوم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاركروني، أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقول. في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبته قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطرف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه أَسِبِ الْكِتَابَ أُنَاكِ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُنَاكِ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَهُنَاكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا تَوَابُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَابُ الْكُفَّارُ عليهم لعنة الله ورايك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العزيز. ك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داء.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 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ ترى الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كراتب فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأه بنا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النّاس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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون من زل الله من الكتاب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 الذين الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى والعذاب بالغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى والعذاب بالغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفيشقاق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 والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضر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 ذلك ضخيف من ربكم ورحمه فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة للألباب ولكم في القصاص حياة للألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا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 أحل لكم ليلة الصيام رفذوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كنتم اتب الله لكم وكلوا وشربوا وكلوا وشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا النوال تمعكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيات لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فيضا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هي مواقيت للناس والحج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 وقتلوهم حيث ذقفهم وأخرجوا من حيث أخرجوك والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ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 فمستيسر من الهدى، فإن أحسرتم فمستيسر من الهدى، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلا، فمن كان منكم مريض أو به أذن من رأسه ففديته من الصيام، ففديته من الصيام أو صدقة أو نسك.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 وما تفعلوا من خير يعلموا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الأرباب ليس عليكم جناح أن تبتبوا فضلا من ربكم فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ رَفْعَتِكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرْهُ كَمَا هَدَاكَ وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَاذْكُرْهُ كَمَا هَدَاكَ وَإِنْ كُنْتُمْ من قبله لمن الضالين، ثم في ظلم حيث أفظ الناس، واستغفر الله، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيت مناسككم بذكر الله كذكريكم أباكم أوشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا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 أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس البهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتناء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم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 وَقَضَى الْأَمْرَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَنُنَبِّئُكَ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 اللهمَّ النَّبيُّنَ مُبشِّرينَ وَمُنذِرينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الْأَنْسَ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ هُوَ تُهْمِي بَعْدَ مَا جُعَلَتْ مُرْبَيْنَاتُ بَغِيَانٍ بَيْنَهُمْ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 مستهم البحساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريم يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقون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 إِنَّهُ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسأْنُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتذد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فَأَنَّىٰ لَهكَ حَبِظَةٌ تَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ أَنَّىٰ لَكَ أَصْحَابُ النَّارِ من فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا واثمهما أكبر بالنفعهما ويسألونك ماذا يُنفقون قل العفو كذلك يبين الله لك الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن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 ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك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 النساء أكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناس يأتون وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملقون وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عبودة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين الناس والله وس جميعن لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم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 ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن من المعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا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 تَتَزَوَّجُ كَأَحَدٍ غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ النَّاءُ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللَّهِ فَهُوَ والقرن عما يعليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهم فلا تعذلهم فلا تعذلهم أيه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 وعلى المولود له رزق وكسوة بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاغر فلا جناح عليما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن اللهم بما تعملون بصير والذين يتووفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأفسهن أربعة شهور وعشرة فإذا بلونا جلهن فلا جل حالكم فيما فعل فيها رسى النبي والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو أكلتم في أم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا خولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرهوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل ان تمسكون نواقل فروثهم لهم النفيره فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح وان تعفو واغرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قاندين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا ورب الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجه متاعا الى الحول متاعا الى الحول غير اخراج فان خرج فلا جناح عليكم فيما فعل في نفساهم إن من معروف والله عزيز حكيم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 وضعافا كثيرة والله يخبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملي من بني إسرائيل من بعد موسى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 مِنَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَرُونُ تَمَلَّكَ قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ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 وزن جنوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت وقتل داوود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 منهم من كلب الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع الكون السماوات والأرض، ولا يودوا حفظهما، ولا يودوا حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين. وَتَبَيَّنَ الْرُّشْدُ مِنَ الْغَيْبِ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ وَذْقَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُ الظُّلُمَاتِ والذين كفروا أولياءهم الضالون يخرجون غب من مورين الضمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي ح إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأموت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يحد القوم الظالمين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 قال بلا ولا كل يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منه جزءا ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم دعو ن يأتيك سعياء واعلم أن الله عزيز حكيم مثلا الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كما ذل حبة أم بدت سبع سنابل في كل سومبلا مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع علي أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير منهم صدقة يتبعها أذى والله علي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغوا ربة الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصحابها وابل فأذتكنها ضعفين. فإن لم يصبها وابلهم فطلوا والله بما تعملون بصير أيوَد أهلُكم أن تكون له جنة من نخيل وأعلاف تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر ولم ذرية ضعفاء فأص. دَهْرَ اعْصَار فَأَصْعَابَهَا اعْصَارٌ فِيهِنَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم يعطي الحكمة من يشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا الْأُولُو الْأَلْبَابِ وَمَن فَطَرَتْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرَتْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِظَنِّ مِن أَنْصَارٍ إن تبدو الصدقات فلعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أَفَهُوَخَيْرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدًى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 في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفذ تعرف بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقوبون إلا كما يقوب الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحوم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فاتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأناك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم نجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين لم تفعلوا فاذنوا بحرب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 وَاتَّقُوا يُومَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ وَفَاء كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيَنْتُمْ بِذِينَ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ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 كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه بسوء بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها مقبوضه فان من بعضكم ضامن بعض فليؤدي الذيت من امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدو ما في أنفسكم أو تخوّه يحاسبكم به بلا فيَعْفَرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فِيَعْفَرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قدم لكم هذه المادة موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني